وَإِبْنَادَ رَبُّكَ مُوسَى لَئِتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إلَهَا رُوْنَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْهُمْ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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون إن لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحر تساجدين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 وَأَجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱتْلُ عَلَيْهِم نَّبَأَ إِبْرَاهِيمَ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 قال أَفَرَأيَتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَلَتُمْ وَأَبَاءُكُمُ الْأَقْدَامُ فَإِنَّهُمْ عَدُولٌ لِي إلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِ فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطَعِّمُنِ وَيَسْقِينَ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 فَكُبَّ كِيبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسِيقُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ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 119. كذبت قوم نوح للمرسلين 110. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 111. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون 112. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ لُوطٌ أَلَدَتَتَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاعَهُمْ وَلَا تَعْثَوْفِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً وتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام قريباً قريبون